هذا الْخِدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جرزا ام حاسب ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ان اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحم وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لنعلم أي الحزبين نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من لولا ياتون عليه بسقران بين فمن اعلم ممن افترا على الله كذبا واذا اعتزلتم وما يعبدون الا الله فانوا ان الكف وَشَوْقُنَ لَكُمْ رَبُّكُم بِالرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ يَمِينٍ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 وَلَن تَنَجِدَ لَهُ مِن يَنصُرُكَ وَمَن يَهْدِيكَ مِنَ الضَّالِّينَ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم وكلبهم داسق الذراعيب وصيد لو يطاردنا راينه والميت منهم فرارا لو ليت منهم فرارا ونم لنتم منهم ردا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 طريقكم <تصفيق> هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها الاذكر طعما فلياتكم برزق من وليتنقف ولا يشعرن بكم احدا انهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن فَسَوَّىٰ عَلَيْهِمْ تَدريباً فِيهِ إِن يَتَنَازَعُونَ إِن يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَانَضُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا فَقَانَضُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا وَضَحِمَ يَقُولُونَ ثَنَاثَةٌ عَاضًا كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قم ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم قم ربي لَن نُّبِيْعَ دِينَتَنَا لِلنَّاسِ إِلاَّ بِالْحَقِّ ۖ فَنَاعْتَمِرُ فِي بَيْتِ اللَّهِ بِالَّذِي أَمَرَنَا بِهِ ۚ وَلَئِنْ أَتَيْتَهُم بِالَّذِي يَبْغُونَ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 و لا يشرك في حكمه احدا وتن ما اوحي اين كِتَابَ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَنَمَاتِهِ وَنَتَجِدُ مَعَهُ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ كَمَا عَلَّمَ النَّبِيِّينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ دُعَاتَ وَالْعَشِيِّ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 فَن شَ فَْ يؤِّ وَنَ شَ فَلْ يَكْفُم إِا أَعتَدنَ لِوونِمينَ نوَ إِا أَتَدنَوانِمِينَ ن وَ أَحقَ يغاثوا بما يغاثوا بما إن كالمهل يشوي الوجوم بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذي وعمل الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهبا يحلَلَّونَ فيِيهَا مِن أَسَوِرَ مِذَه بِ وَيَبَسُونَث ياابًا خُدْنرىَ وَيَبَسُونَ فِيياابًا خُدْنرًا مِنْ سُندُسِ وَإتَدَوقعَ مُتكئِينَ فيِيهَا على الأائ يمَ السَّوَابُ وَحَسُونَةُم تَفَق فُّنِ بِلَهُثَلَ مجُلَْنِ جَعََّا لِحَدِهِ مَا جََّتَين مِنْ أَن يعَْنَا لِحَدِهِ مَا جََّتَيْنِ مِنْ عَ بِ وَحَافَسْنَاهَُا بِنَخُلْ وَحَثَفْنَاهُ نَاذِ نَخْنِ وَجَناذَنَهُ نَا زَروع فِْتَجََّتَن آتَتْأُكُ لَهَا وَلَمْ تَوْلٍ مِنْهُ شَيْئ وَفَجَّمُ ناخِنَا لَهُ نَ نَهَوَا وَكَانانَ لَهُ ثَنَو فَقَالََ لِ صاحِبِهِ وَهُو قال انا صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما انا اكثر منك ما انا وعزنا فر ودخل جنته وهو غانم لنفس قال ما اظن ان تبيد هذه نداء ومن اظن الساعه قائمه ولا انودت الى ربي ولا انودت الى ربينا جدن خيرا منها قالبا قال له صاحبه وهو يحاور وهو يحاوره فارت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك ولا شني كون دي ربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا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 فلن تستطيع له طلبا واحيطت ثمره فعصبح يقلب كفين فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاويا وهي خاوية على عروشها ويقول يا ويشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا وضن بنهم مثلا الحياه الدنيا وضن بلهم مثلا كما إن فاختلط فاختلط به, به نذات الارض فاصبح هشيم فاصبح هشيم وكان الله على كل شيء مقتدرا المان والذنون زينه حياه الدنيا والبا يات الصانحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير امنا ويوم نسير الجبال وترى الارض لذنا ذاتوا وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعنضوا على ربك صفا قد جئتمنا لقد جئتمونا كما قناكم اولا مرموا بل فعلتم فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِطِينَ مِمَّا فِي وَضْرَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِطِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يا يَسْجُدُونَ آدَمَ فَسَجَدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئسا والمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض نَأَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا قَطْفَ فَسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ تَتَّخِذُ الْمُضِلِّينَ عِزًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْشُوا وَكُنَّا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُونَهُمْ وَجَعَلْنَا دَارَهُمْ نَوْبِقًا وَرَأَى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 شَيْطَانٌ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُونَ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا وقدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراه لعجل لهم العذاب بل لهم موعد من يجدوا من دونه موئلا وتلك القرآن فلوين او او ضيا فخذ فلن ما بنى مجن و بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبينه في الدحنس ربا فلن ما جاوز قونا ففته غدا سفرنا هذا نصبا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إن الصخره فاني نسيت الحوت وما نسانيه الا الشيطان وما نسانيه الا الشيطان ان امكما واتخذ سبينا في الدحل عجبا قلنا ذلك ما كنا نبغى فترتد فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك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 حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا, فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمني عسرا فانطلقا حتى إذا لقياه لاما فقتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألا استطيع معي صدرا وقل ان سالتك عن شيء بعدها فنات صاحبني مودد اوت من لدني عذرا فان طلقا طعاما انها فاذوا فاذوا ان يضيفهما فوجدا في هاجد يريد ان ينقض يريد ان ينقض قال لو شئت نتخرت عليه اجرا قال هذا في راط بيني وبين سَأونَ الّكَ ببتَين مَا نلَْ تَنسدَقِع عَلَْهِ صَدَرَأَ السَّفينَةُ فَكانَة لمَسكين يَععملونَ فِن دَحن فَرَت أن أعبَهاَا فَأَرَتُ أنأَْذَهَا وَكَانَ وَرهُ مَ لكُ يَأخُذُكُ وكان وراءهم من كن ياخذ كل سفينه وصبًا وان الغلام فكان اباهم مؤمنا فكان ذوهم مؤمنين فخشينا ان ينقطهما طغيانوا وكفر 129. ويبدلهما ربهما خيرا منه زكاة صُنِحَ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ شِدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ عَنْ يَبْلُغَ شِدَّهُمَا وَيَسْتَخْنِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَن أمري ذلك تأويل ما لم أَنَّى يَصْدُرُ فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سذاذا فاتبع سذا حتى اذا بلغ غروب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا سَنَأْتِيهِمْ مِنْ أَنْ أَنَّ مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فله جزاء حسنا سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى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 الدين وجد من يدونهما قوما لا يكادون يفقهون قونا قالوا يا ذل القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل ندعวนك قوما فهم ندعونك قوما فِقِرْ فِرْعَوْنُ مَن بِقُوَّةٍ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا نَخْلَقُ حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يوهروه وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاءوا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 بغطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون وكانوا لا يستطيعون سماع فاحسب الذين كفروا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائه فحبطت, فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيام جِئْنَا وَزْنًا لَنِكَ جَزَاءُ هُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي ورسلي صالحات كانت لهم جنات في الدوس نسلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نسلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو لَنَا أَنْتَ فَدَ قَبْلَ أَنْتَ فَدَ كَنِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مددا قل إن ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه احد